تكوم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ان ما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير افمن زين له السوء وعمله فرااه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك علي الحسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فسقناه الى بلد ميت فحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فللله العزه جميعا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يُنكِرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ جعل لكم ازواجا وما تحمل من انث ولا تضع الا بعلمه وما ي شراب سايغ شربه وهذا ملح انجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون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 يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ هَيَ شَاءَ يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ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 وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امته الا خلافي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 ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كثيرا ادَّ اَ اللهِ وَاقَامُوا الصَّلاَةَ وَاَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَاَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ صِدْقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَانِتٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتٌ يَدْخُلُونَ مَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ يُحَلّونَ فِينا مِن أَساورٍ مِّن ذَهَبٍ وَلُؤلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الذي احلنا دارا مقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت لا يقضى عليهم فذالك ننجي كل كفور وهم يصرخون فينا ربنا اخرجنا نعمل صالحا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ليتذكر فيه من تذكر وجاء صير ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور هو الذي نضيف من كفر فعله كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربه الا ما قلت ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارئيتم شركاء كل الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا اروني ماذا ان من املهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا الا هو را ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا انزلتا سكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءه النذير لئن استكبار روس الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينذرون الا سنه الاولين فلن تجدن سنه الله تبديلا ولن تجدن سنه الله تحويلا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 سَوِيَّا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَأْبٍ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ نَائِلٍ دَأْبٌ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا